ممنوع تهملني لازم حسك طول عم بتحبني ممنوع تهملني لازم حسك طول عم بتحبني ما بيرضيني الحب العادي على طول حس زيادي قد ما اخا Mä hyykkilön bi filo, ihmis bi melo. Sädänikirma hyykkilön bi filo. Ja jos hä äntä maamo, että hä, bäs hä lättä, on älä, en halua, en halua, اهتمام ما بدي اشفى انا ياللي احساسة نقطة ضعف انا مريدة اهتمام ما بدي اشفى انا ياللي احساسة نقطة ضعف خلاصة الكلام مريدة اهتمام